من المؤمنين الجان صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى Thank <mimics> you. ورد الله الذين كفروا بريضهم لم ينالوا خيرا وكفى الله Well, God. What okay. لساأَ النَّ في تِ منِ, من ك بفاح كان ذلك على الله يسيرا